الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين jabilah, نعبد jabilah, نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من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 مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المحتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون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 بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها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 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه عدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيده متين ولم يتفكروا ما بصاحبهم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 وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ